ب س موسوعه النابلسي أقسم ل ي ح للعلوم نجمع عظامه ا قادرين على أن س الاسلاميه ن ي س أ ل ايام يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المثر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه د ص ي ر ه ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه و ق ر آ ن ه ف إ ذ ا قراناه فاتبع ق ر آ ن ه ثم إ ن علينا بيانه كلا بل تحبون ا ل ع ا ج ل ة وتذرون ا ل آ خ ر ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أن يفعل ب ه ان فاقرة مباسرة ووجوه يومئذ ت ظ أن يفعل بها ف ا ق ر ة كلا إذا بلغت التراقي وقيل إذا م ن أراق و ظ ن أ ن ه ا ل ف ر ا ق الساق والتفت ب ا ل س ا ق إلى ربك ي و م ئ ذ ل ل ا ع ل و ل ا ل ا و ل ك كذب ن وتولى ث م ذ ه ب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك ث م أ و ل لك ى ف أ و ل ى أيحسب ا ل إ ن س ا ن أن يترك سدا أ ل م ي ل ن ع ل و م ن الاسلاميه ثم اسماء الله الحسنى اليس ذلك بقادر على